بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم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 حتى إذا أسخنتموهم فشل الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحياة حرموا أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليذلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ما يصلح بالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم يدخلهم الجنه تعرضها لهم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 ذِكْرُ سِرِينَ امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنه تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسواهم لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينه من ربه كمن زج له سوء عمله واتبع اهواءهم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 ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسبو ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وعيد المتقون فيها أنهارا يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمٌ حَمِيمٌ وَسُقْمٌ مِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَاتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِلَى جَاءَتْهُمْ نَكِرَاهُمْ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ علم ان اغلا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك للمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا قِتَالٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ما املاه لهم ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فَكَيْفَ إِذَا تُصَفَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ كَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ وَأَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ وَأَخْبَارَكُمْ وَنَبِّئْهُم وَأَنكُم حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ وَنَبِّئْهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا ان تابطل اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم لا تهينوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى وانتم الاعلون والله معكم ولي يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ مَا لَيَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيَحْتَكُمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَمْوَالَكُمْ هَا وإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم